يا <سؤال> <سؤال> <ملابع> دم هو هو شو <سؤال> <ملابع> <سؤال> <ملابع> <سؤال> لا يضل يا قلبي روح لحق على الفاتك مو حرام عليك تعبي عيش متهن بحياتك لا تجين يضل قلبي روح لحق على الفاتك مو حرام عليك تعبي عيش متهن بحياتك روح كل شي لا يضل ببالك من تسمع بس لفني يالا روح كل شي لا يضل ببالك Militasma' bas alfhni ya lay Safarna nahtar biya la ya qalbi Safarna nahtar ya يا قلبي يمك انا خليني الزماني عمرش نهلى ينسى لمك يقضي احلامه واماني يا قلبي يمك انا خليني الزماني عمرش نهلى ينسى لمك يقضي احلامه واماني روح يا قلب العشق يبرالك انت ما عذر ولا قال روح يا قلب العشق يبرالك انت ما رايد عذر والقال مو عاذرك نترد لي لا يا قلبي وعاذرك نترد لي لا يا لك لي ياللي ما قبل مثلك ضاع حبي تايه من وصلتك ها يا قلبي عرفت صحت غرامي من وصلتك ها يا قلبي عرفت <تصفيق> نطلب وفاي جرا لك نو يصير العشق خياله انو ويصير العشق خيالك ما يرد يدخل لي لا يا قلبي ما يرد يدخل لي لا يا قلبي لي لي مالك ولا لي لي جنب لك عف علشان احنا نجامل على مباثرنا حسبه, حسبه جمع باسمك يا ابو فاضل يا ما تقدر تشيل خياله حروف اسمك لا تمر خياله قاع ما تقدر تشيل خياله حروف اسمك لا تمر خيالي خايف اطبك لا قلبي خايف اطبك نسويه قلبي قلبي ما اقول لك قلبي لا ما يا ولا ترجع علينا ما قلنا وانت مو وانت مني هو عباس انا شسنين وين دمه وانت مني هو عباس انا شسنين عباس يا ابن عباس عباس, عباس